نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا قمسة ولا قمسة إلا هو سادسهم ولا ولا قمسة إلا هو سادسهم ولا ولا أدنى من ذلك ولا نَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا وَلَا أَبْنَاءَ لَدَيْكَ وَرَأَى إِلَّا هُوَ نَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُبْدِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُنْذِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ان الله بكل شيء عليم ان الله في شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عنه رواكم ما يعودون لما نهوا عنه يتناجون الم تر الى الذين نهوا عنه رواكم ما يعودون هَمعَ وَيتَنا جود وَتَن دَونَ ب إثن وَْعُذوانان وَنَعصية الصول وَإذاد وَيتَن دَونَ ب إثن وَعُذوان وَنَعَصية السُول وَإذاد فحيوك بِمَا لم يحيك به الله ويقولون وإذا جاءوا فحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في انفسهم لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير فبئس المصير يا ايها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى فلا تتناجوا واتقوا في الإثم والعدوان ومعسية وصول وتناجوا في الجر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون, الذي إليه تحشرون إن انَّ النَّجْوَى من, مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ النَّجْوَى من, مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا حلل لكم تفتحوا في المدارس فافتحوا يا أيها الذين آمنوا إذا حلل لكم تفتحوا في المدارس فافتحوا فافتحوا يفسح الله يفسح الله لكم وَإذاَا قِيلَ شجوفًَا شج يَرفَعَِّابَُّينَ آمَنُوا وَإذَا قِيلَ شجوفًا شج يَرْرسَعلاعُذينَ آمنُ يَوفَعَّهَُّينَ آمَنُوا مِنْكُم وََّذينَ أُوتُعمَدَادَات يوفى الله الذين آمنوا بكم التنين خطر العلم دجا والله بما تعملون خبيث والله